Ullhadi is سبيلي ادعو الى الله على Allah اتبعني een rotin, وما انا من المشركين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب من تجواب كتابنا كتاب فتح المجيد لشرح كتاب الترطيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير جمع. هذا الباب هو تكملة للباب الذي قبله او بمعنى هذا هو يضع المصنف في هذا الباب قيد وشرط لمساله الذبح لله سبحانه وتعالى فلما ذكر المصطفى في الباب السابق انه لا يجوز ان يذبح المسلم الا لله سبحانه وتعالى بين في هذا الباب عدم جواز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله او يقام فيه اي مظهر من مظاهر الشرك او الجاهليه وهذا قيد مهم لانه قد يذبح المرء لله فيما دعي ولكن يذبح في مكان تقام فيه مظاهر الجاهليه او تقام فيه الشركيات فهذا مما يجب ايضا ان يشتله ونصدق بالها الترجمه بكلمه لا ولا هنا يحتمل ان تقول لا نفيع او لا نليق لا نفيع يعني لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بل المعنى انه ليس من شريعة الله ان يطبع في مكان فيه وسط. او فيه عبد العالم الشرق. او فيه مظهر من مظاهر الشر. هذا ليس من شريعة الله وليس بقصول الدين في شكل. وقال احتمل ان تكون لا ما هي? بمعنى لا يطبع لله. هنسكي بقى ان لا يطبع لله في مكان. يذبح فيه لغير الله لأنه معنى لا يجوز ولا ينبغي المسلم ان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله حتى ولو كان ذبه لله سبحانه وتعالى. واستدلل المصالف رحمه الله تعالى بالآية القولة. قال المصالف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقو فيه ابدا. لمسجد المسيس على التقوى من اول يوم بحق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين طبعا أنت عندما تقف امام هذه الآية الأول وحدة قد يعني يقول خالد ما علاقة هذه الآية بهذا وهذا من فقه المصنف ومن دقة علمه وفقه وفهمه رحمه الله تعالى وهو أيضاً معلمنا في هذا الاستدلال. هذه القاعدة العظيمة المتفق عليها بين العلماء وهي أن العبرة في الآيات بالألفاظ بعموم اللفظ والمعنى وليس بخصوص السبب. فهذه الآية نزلت بخصوص قصة مسجد قباء ومسجد الطراف كما تعلمون. لكن ما دام المعنى عام وما دامت الألفاظ عامة فهذا تتناول كل ما يشمله هذا المعنى وكل ما يشمله هذا النص. وهذا لم يبدأ يعلمه المصير لأن للأسف بعض الناس يعني لما قديك يا في مسألة معينة يظن أن كل مسألة لابدء يكون فيها بعينها دليل يعني ماذا ما حدي تقول لك عم يشيق لحظم التدخين تقول له حرام. قلت لك إيه الدليل أنا عايزة معليش عايزة آية من القرآن والسنة تظن أن السجال حرارة يعني لو عايزة, عايزة تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجال حرام. طب وكأن تريقها؟ العلماء يأخذون يستربطون من, من القواعد القولية الأحكام المتعددة. فليس المعنى أن كل مسألة تكون فيها ترجمة لها. وإنما تأخذ المسائل من العلميات ومن القواعد القولية للشريعة. فهذا مما ينبغي أن يعلم وأن ينتبه له. هذه آية ذكر في قصة مسجد قباء ومسجد الدرة لا تقام فيه أبناء. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للنبي ولصحابة كذلك ألا يدخل مسجد قباء مسجد الطيران ولا وصل فيه طبعا من قصة معروفة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء كما هو ظاهر الآية وقال بعض العلماء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولا منافاتة بين القولين، القول الثاني ورد فيه حديث صحيح حبيب المسلم ولا منافاتة ورد تعور بين القولين، فالمسجد الذي قرسس على التقوى ومسجد قباة فمن ظاهر بالآية، وقد بني النبي بياده وكذلك عمره الصحابته الصادقون المخلصون من أهل القباة هو على التقوى من أول يوم وإذا كان مسجد قبال قد أُسس على التقوى من أول يوم فمن باق الأولى فمسجد النبي في المدينة أيضاً أُسس على التقوى من أول يوم فلا معارضة بين القضاء لمسجد الأُسس على التقوى على طاعة الله وابتغاء مرضاتي وعلى الإخلاص لله من أول يوم إن أحقوا أن تقوم فيه فيه رجال من يمتلكون أن يتطهروا والطهارة هنا تشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية الطهارة الحسبية لأن طهارة البطن من المجاسات. طهارت... الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأسرع. وورد في بعض الأسرع أن الله تعالى امتدح أهل, أهل قبال لأنهم كانوا يوظمون على الاستنجاح بلناه وهذا من كمال فطبهم للتقفل. ولا شك تشمل بتشمل الطهارة النعنوية. طهارة القلب من الشرق ومن المعاصي ومن الأمراء ومن الآفاء. ولو ان الطهاره المعنويه اعلى واعظم قصدا من الطهاره الحسيه وإلا فان المؤمن الذي تطهر تطهرا معنويا تطهر قلبه بتوحيد الله عز وجل وصلح قلبه واستقام على منهج الله لا يجلس ابدا والكافر الذي نجس قلبه لا يطهر ابدا الا الا ولو اغتسل بناء البحار أنضاء. لا هذا جسر معنوي والله يحب المتقين وهذا اثبات صفه المحبه على خلاف ما يعتقده الاشاعره من عدم ثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى طيب ما هو ما هو مناسبه هذه الايه عندنا ابان العلاقة بين الآية وبين هذا العنوان وجو مناسبه الآية للترجمة أن المواقع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. كما أن المسجد لما اعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك. فلا تجوز الصلاة فيه. فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس الفقيح يؤيده حديث ثابت للضحاك الآية. هو حديث والد. وهذه قاعده ان كل مكان يعصى فيه الله تعالى او تقام فيه الشركيات او مظاهر الجاهليه لا يجوز ان يقام فيه لله سبحانه وتعالى لا ثيابه اذا كانت العباده التي تقام في هذا المكان من جنس ما يفعله المشركون زي كما نهى الشرع عن الصلاه عند غروب الشمس وعند طلوعها لماذا لان في هذا الوقت يسجد المشركون للشمس. فحذر ومنع الإسلام وأتباعه أن يسجدوا لنا في هذا الوقت. مع أنهم يسجدون لله لعدم مشاركك المشركين. لا سيما لأن جنس صلاة المسلمين من جنس سجود هؤلاء المشركين. فقد يظهر ملطان لما يرى مسلما يسجد في هذا الوقت انه يسجد للشمس. لكن كانت العبادة من غير الجنس هذه العبادة أو هذه الشركيات فلا شك أنه جائز كمان ينصدق عنده غروب الشرس أطلعها هذا لا ليس فيه شيء أنه بعيد عن التشبه عن الكاففة وبأن ذي القاعدة عمى أن كل مكان نحص فيه الله تعالى وقال فيه مظاهر جالية لا يجوز أن يتعبد فيه الله سبحانه وتعالى سد لذريعة الشرق ويقطع التشبه. بالمشركين ولعدم تحسين سواد المشركين في هذا المكان الى اخر هذه الفوائد المعروف. قاد المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل ان ينحر ابيا ببوانه بوانه هو مكان بعد مكه وهذا الرجل نظر ان ينحر ابيا في هذا المكان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وزن من أوساد الجاهلية يوحبك؟ النبي سلم الله وقال وسلم هذا الرجل هل هل المكان كان فيه وزن وخلي بالك النبي لم يكن كان فيه صنم طيب ليه؟ صلى الله عليه وسلم الله ما فيه يبقى تنوضح لزم حلو إن شاء الله نجال استشارت خيه طيب لأما الوزن عم من الايه? من الصنم. الصنم كل منوحة على صورة. من صنع الانسان. لكن الوزن كل اللي يعلم من دون الله. سواء كان على صورة على صورة أو, او غير منحوظ. سواء كان من صنع الانسان او الشيء على طبيعته. لذلك الصنم واحد. المشاهد والقباب والقبور. واضرحة وثنة. الاحجار والاشجار. كل هذه مطار ايه? او ثاني. فالنبيش انظر الى دقه نفط النمل لم يقل هل كان فيها اصل النمل لذلك يا جماعه للاسف بعض هؤلاء الذين يذبحون عند القبور انها تذبح فيقولون اول اعبد هذا الطريق ووصلت وانا مسجد له مجرد انه يشرع لك بالله اصبح هذا المكان واثنا كما سالت قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعياده ما هو العيد؟ العيد هو اسم لكل ما يعود وتكرر كل ما يعود ويتكرر ويحافظ, ويحافظ عليه الناس ويحافظ عليه الناس يسمى عيدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا". يعني ايه؟ يعني يجتمع عندهم ناس فيتعبدون عنده ويخفونه بالعبادات وهذا ليس من الشعر بل إنه يبغي ان يعلم كل من فذهب الى المدينة الى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز ان يذهب الى المدينة هذية شد زحال الى قبر النبي. قسم الشديد فقط دي سؤالك ان راح ازود قبر النبي. هذا خطب ان تذهب الى المدينة لزيارة مسجد رسول الله ان تصلي فيه لانه صراط فيه بآكل صلاة ثم تأتي زيارتك لقبر النبي تبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيد هو والاسم لكل ما يعود وهتكرر. يوم الجمعة عيد. ليه? اللي بيأتي كل اسبوع. عيد الفطر عيد ليه? بيأتي كل سنة. نفس الوقت. عيد الاضحى عيد. ليه? ياتي في نفس المكان في نفس الوقت في كل سنة. عيد العرفة. يوم عرفة عيد. انهيأتي في نفس الزمان في كل سنة واجتمع فيه. <تصفيق> اذا كل ما يعود وتكرر سنة عيد. طبنا والد. لا. عيد. المولد تأخيلها تحت الايه? تحت الاعياء. ايه اللي قول بقى الذكريات. الذكرة الاولى والسنوية وال... وال... كل هذا الكلام. كل هذه تدخل في مسمى الايه? مسمى الاعياء والعيد. تلنا نوع نوعد شرعي. واحنا معن درسنا عيد الفتر وحيه عيد الاضحة. وده عيد ثالث اسبوعي لو عيد الجرعة فقط. اما ما دون ثالث فهي العياء ينتجها. فاذا كانت اعياد فتح فيها الشركيات والمعاصي. فهي تقينه في نطاق الشرك بتاع الزجرة. فهل كان فيها عيد من اعيادهن؟ العيد من اعياد الجاهلية؟ كان في هذا المكان يجتمع الناس في الجاهلية فيفعلون بعض الطقوس او بعض الافعال؟ قالوا لا. فلما اطمأننا النبي صلى الله عليه وسلم خلوه هذا المكان من اي مظهر من مظاهر الشرك عند اذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفِ بِنَذْرِك فإنه لوفاءَ لِنَذْرٍ في محشية الله ولا فيما لا يملك ابن طيب سؤال والنبي لما قال له أوفِ بِنَذْرِك تفهم منها ايه؟ تفهم منها إذا رتب فيه عيد من عائل الجائرية أو واسم من أوساد الجائرية فالنبي قال له ايه؟ يردو في بِنَذْرِك يبقى سرب الإجازة هنا هو ايه؟ سرب الإجازة هو عدم وفلوك المكان من وجود الاوثان او الاعياض الظاهريه او اي مظهر ومضاهر شر لذلك قال النبي انه لو فاء لمدن في معصية الله يعني معنى برضه يفهم من هذا الكلام ان ان في مكان يذبح فيه لغير الله او يعبد فيه غير الله او يجتمع فيه الناس في عيد مبتدع او في عيد الجاهدي كل هذه من الظهور التي تدخل في معصية ايه في معصيه الله والتي لا يجوز الوفاء بها ولا ينبغي الوفاء بها ولا فيما لا يملك ابن ادم ايضا مما يدل على حرمه الذات عند القبور والمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في موسلم تفيدوك أحمد مصفحة والعلمة والبني في, في صحيح الجامع لا عقرة في الإسلام لا عقرة في الإسلام العقرة اللي ما عمل هو ما كان يفعله أهل من لنذبه عند القبوة فبعض الناس يذبحون أولا عند القبوة يلقى أهلين القبوة الناس صارقون فأذبح عندها اتماساً لبركاته عن لكن هذا أذبح لله لكن هذا أذبح عند هذه القبوة فهذا هذا أيضاً من الشكل لا عقرب في قال الشابح وقوله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره او في محل اعياده المعصيه لان قوله اوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم للوفاه وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم فيكون السبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين الوصفين الوصفين ايه؟ وثن او عيد جريب فلما قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اوف من الماء وهذا يقتضي ان كون البقعة في مكان العيدين او بها وثن وثنين أو مانع من الذبح بها ولو نظره يعني حتى لو نظره تبديه حتى لو نظره لأن الناظر فرض وفرض فرض على نفسه او الزم نفسه بهذا ومع ذلك لا يجوز ابدا ان يفعل هذه المعصيه حتى لو فرضها على نفسه لانه لا وفاء في معصيه الله قال رسول الاسلام ها الموضوع وقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا وفاء للنذر في معصيه الله دليل على ان هذا نذر معصيه لو قد وجد في المكان بعض الموانع، بعض الموانع زي ايه؟ لا؟ زي الوسط زي عيد شهيد؟ زي اجتماع المشركين لعبادة او بقامل تقص؟ وما كان من ناثر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. فهذه قاعدة هامه جداً أنه لا نذر في معصية الله عز وجل. فمن نذر أن يطيع الله فلوطيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه طب من نظر أن يطيع الله ثم عجز عن مخالب يمين عليه كفارة يمين طب من نظر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ لا يعصي. وعليه كفارة يمين وكفر أيضا عن يمين قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل. الاولى تفسير قوله لا تكن فيه ابدا. وطبعا بيان ان كل مكان يقام فيه معصية لله او شرك لله او يجتمع فيه المشركون لاقامه عبادتهم الباطلة. فهو مكان معصية لا جزء ان فيه لله عزيزة. وفي ايضا كما ذكرنا لفتة عظيمة الى ان العبرة في القرآن بعموم اللفظ والمعنى وليس الخصوص الثانية. ان المعصية قد تؤثر في الارض. يعني تخيل لو ان كوانا هذه كان يقاب فيها عن الجبيل. او يقاب فيها ذبح لأصنامها او ثانية. هذه المعصية ستؤثر في هذه الارض وتصبح ارض محرمة لا ضد قابلة الشعاع الاسلامية فيها. فالارض تأثر بالمعصية. فاذا كانت الارض تتاثر بالمعصيه افلا يتاثر القلب بالمعصيه فهذا يؤمن البدع الايه ان يوحى لذلك المعاصي تضعف الايمان فمن تصح ولو راى رد المساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال يعني ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يعلم السائل ويعلم الصحابه ويعلمنا أن نرد الأمور إلى أصله. يعني واحد بيقول لك هل يجوز أن أذهب في موانى؟ فأنت قلته يجوز ولا لا يجوز؟ متل أقوله يجوز قريب قريب. ما رأي أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن نذهب في موانى. فنبعدين إيه؟ أن نرد الأمور إلى أصله. فنرد الأمر الأصلي قال ايه هو الأصل؟ لو هل كان فيها هل فيها قنع من الموانع؟ هل فيها؟ وصف التاصيل الشهريه فيها عيد من اعاده الشهريه لان النبي وضع اصل فكل مكان انترق عليه هذا الشرط يجوز ان ترتفع فيه لله وكل مكان ليس فيه هذا الشرط لا يجوز ترتفع فيه ايه لله سبحانه وهذا معنى ربط مساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال الرابعه استفسار المفتي اذا احتاج الى ذلك لان النبيه هل كان فيها هل كان فيها وهذا ايضا يعني آدب يعلمه ليان النبي خصوصا للمفتي اذا جاء المستفتي من اداب المفتي ومن تعظيمه الامر الفتيه ان يستفصل ان يستفسر يحسن الفهم لان المفتي قد يخطئ في الفتيه اذا ما يفهم السؤال البل بعض الناس هداهم الله احيانا يأتي يسأل السؤال بتاعه بطريقة معينة عشان يأخذ الجواب الفامي المفتي. فيقص بعض الامور. او يقص بعض الامور التي ينبغي ان نفصل فيها عشان هو عاوض المفتي يقول له احيان معينة عاد انه صح. او عاد انه غالب. رأي على دواء. فينبغل المفتي ان يكون ذكيا ان يكون المحتاطة لنفسه لأن الفتح أبراها خديمة. وإلا لا تعرض الفتح. لذلك كان أصحاب النبي يهربون من الفتح. وكانت الفتح تدور على مؤسهم حتى ترجع من أخيه لأولهم ولا يجن السائل جوالهم. الآن سبحان الله. الواحد يجيزها سؤال في رأس كل يشتئل. حتى حتى يفتي، وهذا كذلك ما نراه في حاجة. يقول بقى انت واقف بغن وحواليك ألف واحد. فتلاقي واحد مثلا سؤال فتلاقيها فين جاوبك معاني الوقت في فتلاقيها فين جاوبك وتوجد اخر يسألك سؤال ولسه انت بتجاوبك لا مش كيف طبع انت بتسعود انت يوضع كان انت مش الله انت كده قادر كمين العلم طبع انت بتلاقيها انت لايقى نفسك وفض وقتنا وقتنا وفضي نفسك فهذا لنا يعني يبغي ان يعلمه فاسترصال المفتي هنا دليل على تعطيل امر الفرديه لان اجراءك على الفرديه اجراءك على النار فالمفسق يحيط الإنسان الحرام وقد يحرم عليه الحلال فينبغي ان يحتاط لذلك الخامسه ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا قال من الموالد يعني انت اذا نذرت اي نذر سأذبح او نذر في مكان هذا جائز. يعني تقييد المكان هذا بحد ذاته جائز. بس بشرط خلوه من الموانع لا سيما اذا صاحب هذا مصلحة. لان مثلا واحد نظر ان بحال لا في مكان حي الشعبي مثلا معروف بغفله الفقراء فيه فيكون مصلحة ان يذبح بجانب ادوات الفقراء فيفرق الذبيحه عليها فشك ان هذه المصلحه او الذبح بمكان معين جالس المهم ان يخلو هذا المكان من الموانع الشرعيه وطبعا الديع هكذا ان الرجل زمح نظر على مو معنى انني لم يقالوش مش مانج وانا له ما قالوش واسع له المكان ده في وثم في عيد جاهلي لا فاق ازنع فيه مش مشكلة ضد داخل مش مشكلة المهم خلوه من ايه من الموانع الشرعية السادسة المنع منه اذا كان في ايه من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله وما ايه اجمع ولو بعد زوال يعني زوال الوثن يعني لو ان مكان كان فيه وثن زمان وبحمد الله ازيل الوثن فلا يجب ايضا ان تذبح فيه او تذبح فيه ليه سد للزريعة وعدم احياء هذه الفتنه السيئة ما انت هتعمل كده يجيلك واحد يقول اه يا سلام مدار في زمن والله الفين كده وكنا بنجيله ونعمل واحد هنا لما يجي هنا التاني ويحيونها دي الفتنه السيئه وعدم فهذا ايه سد للفرع وعدم التشبه بالمشركين المنع منه اذا كان فيه عيوب من عيابهم ولو بعد زواج لنفس الاسباب الثامنه انه لا يجوز للغاوي ما نظر في تلك البقعه لانه نظر معصية. نظر معصية. فلا يجد الوفاء وعليه الكفاره التاسعة الحظر من مشابهه المشركين في عيابهم خلي بالك ولو لم يقصده. معنى ذلك ان عدم التشبه بالمشركين وتحريم التشبه بالمشركين حتى ما عدم قصد يعني لو أن انسان تشبه للمشركين بفعل عليه فهذا حرام حتى ولو لم يقصد لكن يعذر بجهل هذا بينه وبين الله عز وجل بجهل لكن هذا حرام قد فعل فعل حرام حرام وينزمه ان يطوق ولا يستغفر إلى علي فإذا قصدت كانت فرمة أشكت ولا شكت. وهذا أيضا مما يفعل بعض الناس في الأزمان لذا بس أنا موجد ثم يقول أنا مش أصدق. أنت كثرت سواد المشركين ففعلت بعض أفعالهما ونظرت معهم وذبحت معهم ثم تقول أنا لم أقصد فهذا ليس فيه خط العشيره لا نظره في معصيه يعني لا ينزل ابتداءا في معصيه يعني الاصل انه اصلا لا ينزل في معصيه لذلك قال بعض العلماء لا نظره في معصية لا يزال نفريا ومعناها لا نظره من عقل النظره اصلا لا من عقل اذا كان في معصيه الله وان فعل فلا وفاء عليه من ابتداء لا ينزل في معصيه وان فعل فلا وفاعله فمن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه الحادية عشرة لا نظر لابن فيما لا يملك وهذا من اداب النذر ثم اضف المصنف هذا الباب بالباب الذي بعده وباب الحادي عشر باب من الشرك النذر لغير الله هذا الباب هو استمرار لتبيين المصنف رحمه الله تعالى الامور الشركيه التي فيها تعلق بغير الله. والتي فيها تعظيم لغير الله تعالى ليحضرها كل مسلم وليتبين بمعرفة فيها حقيقة التوحيد الذي هو اخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. المصنف هنا قال من الشرك. فهو هنا جزم. واحنا قلنا كده ان المصنف لما يجزم لان هذا الامر من الشرك يعني معنى ايه؟ ها.. <تصفيق> <تصفيق> يبقى لايست فيه تفصيل يبقى هذا ليست فيه لايست تفصيل من الشرك زي.. لا تفكيرين ما لقى الباب جاء في الرقا والتمائل ليه؟ إن الرقا والتمائل ممكن بإنية تطلب شرك ممكن بإنية.. الرقا ممكن تطلب شرك بالنية وقت الشرك فهنا ده تفصيل التنين ممكن تطلب شرك الأخبر وشرك اصبر هنا تفصيل على حسب القصد والنيه اما هنا قال من الشرك جزم وقطع ان هذا الفعل من الشركيات وقول من الشرك الشرك الاكبر من الشرك ان ننظر لغير الله ليه لان النظر عباده لا تجوز على تصرف ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى لا تخلى فيها ايه للنيه لان الرب لغير الله بس مش قصد ما دمت نظرت لغير الله هذا تعظيم لهذا المحدود وهذا تعلق القلب بهذا المحدود وهذا شك بها. كمن صدى لغير الله. وكمن دعا غير الله. وكمن سجد لغير الله لا تفصيل في ذلك. لذلك كنت مصنف قطع فطالب من الشر ان نظرم لغير الله. ثم احتضل المصنف بآياتين. آياتين الاولى قام الله تعالى يفونا بالنظر ويغافون يوما كان شعوره مستطيرا والأيّات سليمة وما أفاقتم من نفاقٍ أو نظرت من نذر فإن الله يعمله طيب أي وجه, وجه مناسبة الآيات للترجمة وجه مناسبة الآيات للترجمة أن هذه الآيات بينت ودلت على أن النذر عبادة من العبادات وقربة من القربات يجب الوفاء بها وامتلع الله تعالى من وفى بها فهذا دليل على أنها عبادة وما دامت عبادة يجوز ان تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وأما نذره وأما ما نذر لغير الله وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنان والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمن ان أن بغير الله من المخلوقات والحالف في المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفاره وكذلك الناس للمخلوقات فإنك الأمم شرك ليس له حرمه بل علي أن يستغفر الله من هذا وأن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فهذا كفاره من نظر غير الله أو الحاجة أن نقول لا إله إلا الله وأن نستغفر وأن يتوب الى الله وأن لا يعود الى جادة. فهذا النذر بغير الله هذا النذر باطل بالإجماع الوجود. الأول انه نذر المخلوط. والنذر للمخلوق لا جنف. لأنه العبادة. والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنظور له ميت والميت لا يملك. الثالثة أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفر جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فلا يطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. فوجهنا سرد الحديث بالترجمة أولا. بيان ان النذر عباده وما دام النذر عباده فلا تصرف الا لله سبحانه وتعالى ثانيا انه لو فاء لنذر في معصيه لو فاء النذر في معصية الله وليس هذا اخبح ولا اعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يوفق الانسان بمثل هذه النذور طبعا هذا الباب المصنف أفرده لمسألة النذر والنذر والذكح فيها بعض التشابه، لكن نذكر لكم شروط النذر إجمالية شروط النذر حتى يكون نذر صحيح إجمالية قال العلماء أن النذر لكي يكون نذر صحيحا لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط الشرط الأول أن يكون طاعة لله فلا نظر في معصيه الله هذا اجماع هذا ان يكون طاعة فلا نظر في معصيه الله فمن نظر ان يعصي الله فلا فلا يعصي <تصفيق> <تصفيق> ثانيا ان يكون النذر فيما يطيقه العبد فلا يكون حين شقه او غير مستطاع فقيه قصة الرجل اللي هو يسمى بهالي اسرائيل لما راه النبي في احدى اصفائل فوجدوه قائمة في الشمس. فقال من هذا قال هذا ابو اسرائيل نظر ان يقوم في الشمس. وان يجلس يجبس. وان لا يستظل. وان يتكلم وان يصوم. يبقى نظر كم حاجة? خمسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عن طعدي بهذا نفسه لغليه. مروه فليستظل. وليق فليستظل يظلم وليتكلم يقعد ولا يتكلم وليطيب صومته يبقى ان هذه ال الغير مشروعه التي لا تطاق ولا يرضاها الله عز وجل واثبت ايه الصيام فقط قال العلماء انه لا يجوز ان ينذر الانسان فيما لا يطيقه او فيما ليس له مشرفه واحد مثلا ده أنا هنذر أو علي نذر اننا افضل واقف اربعه وعشر ساعه ما, ما فعلت هذا الندم ان الله عم تعطيه هذا نفسي لغمض ان يكون الندم فيما يملك العبد يا جماعه ماشي في الشارع فعرفني السياره ولك علي انو اتبرع بهذا الصلاه لله كم الرجل الثالث فان عند منه السياره ليه فهذا الملك ادنى انعقادي في المنزل اللهم <تصفيق> فلا ينزل الانسان الا فينا فيما يملي ورابعا ان يكون النذر في مكان يعبد فيه غير الله او يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه طب الدليل حديث هو حديث ايه هو من الراجل ايه نظره ان يبقى اشترى على الاذاق ايه؟ والنظر. <تصفيق> خامسة المخيطات لا شرطي مجموعة. الا يعتقد تأثير النظر المقيد في اصول الحاجات. ايه هو النظر المقيد? ليه حاجة وكم حاجة? لان شفى الله هو مردي? لا فعلا كده وكده. ده اسمه نظر مقيد. والنظر المقيد مقروح. مكروه ليه؟ لأنه فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. قولي يا رب لو عملت يا عملتك. ولو ما عملتش مش عمل. طيب هذا ليه مع سبحانه وتعالى؟ فالنظر المقيد مكروه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النظر لا يقدم ولا يؤخر وإنما يستخرج به من الدخين. هو فيه كده دخين. حم الله يطلع وتجيبه قال له ادخل هذا. لكن انت ربحت على الإنشاء لو ان الله قدر لهذا من ان يشفى سيشفى قدر الله ان يموت يموت او قد لكن ما فائدة النذر هو بخيل فاستخرج الله هذا من فاستخرج الله تعالى به من هذا البخيل فلا يقدم لا وإنما انما يستخرج به النذر طيب لو ان انسان نظر نظره الطيبني ينبغي عليه الا يعتقد تاثير هذا النذر في ايه؟ في خضائق حجر. ما يقاش حاطة ابنهه ان النذر ده ما تقول السبب الشفاء. فهذا شبك لله والعيادة لله. يبقى دي شروط خمس للنذر لله حتى يكون ايه? حتى يكون صحيحاً. اشترون الخمسة سرعة. ان يكون طاعة فلا نظر في معصية. ان يكون النذر فيما يضيقه. فلا يكون فيه مشقة او امور غير مستطاعة. ان يكون النذر فيما يملك العبد ألا يكون النذر في مكان يعبد فيه غير الله او تقام فيه اعياد الجاهليه ألا يعتقد تاثير النذر المقيد في حصول الحج؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر لانه طاعه وقربه ولان العبد قد ألزم نفسه بهذه الطاعه الثانيه اذا ثبت كونهم عباده لله فصرفوه الى غيره شرك يعني ما دام النذر عباده فلا يجوز ان يشرب الا لله سبحانه وتعالى ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء بها فلا وفاء في معصيه الله وليس هناك اقبح ولا اعظم من الشرك لله عز وجل طيب. بعض نراجع نراجع بسرعه كده طبعا هو منبهنا بكل بيه الصح والخضع في التعليل ما كانش في ما كانش في مكان ما كانش في مكان ما كانش في كمان التنبيه الله طب شاء الله شاء الله طب اول حاجة المسلم لما من اضطهاد اليهود والنصارى في عيسى ادي الثلاثه خلاص ليه اليهود والنصارى اللي اليهود واضطهاد النصارى يتفاضل اهل اليهود دخول الجنه صح وصلنا ثاني السلام لا رودي مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه ايه بقى صحيح. صحيح. صحيح. مع الايمان معصيه صحيح. خطا طيب ولا ينفع في صحيح. طاعه صح يبقى صحيح. غلط؟ صحيح. ايه؟ ان صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. الايه? هم الايه داوا فهموها فهموها احسن من بعض من يدعي التوحيد التالي. فاذا فهموها كان ذروها جعلها. كل من ساعة لشكل حصدها. الله يفعل. اللي يخص خيبة. لما الصحابة كلهم الله حتى يعطرنا الرؤيه ثم اعطاها عليه مش بقى ان انت كان ممكن لا مش لازم كل واحد بكل واحد مثلا اذا كان في خطا يعني ان شاء الله اي تعليم صحيح المعنى يغلب ان شاء الله واحنا بنحاول نبهنا ان الغرض من الاسئله اللي انت تبقى فاهم مش حافظ في اي تعليم صحيح المعنى اقوى ان شاء الله يجوز التوسل بالاولياء والصالحين لا افتكر ان حيدين على الايات انا عملت فوق علشان لا الصح اللي بقى غلط وتبدا تتكلم من أصل اصل تتكلم ان ما هادا اسرين بعضهم بعض وتطور قصة ابو بكر وعمر وعسلان وممكن تذكر توسل الصحابة في دعاء العباس لا بس كان التوسم الأولى أصدقين خطأ بجوب في واحدة فعل أسلام على الله خطر أمه هو عين, عين. كل امه لم يأتيها رسول فهو غير مكلم من أمتي اللي لم و كمان لقد دي كل النقاط اللي الصوره ان نعمل الله خط ف... لا تحقق التوحيد الا بنفي واثبات ها صح, صح. صح. تحقيق التوحيد باثبات الربوبيه لله ها <تصفيق> شوف الاسئله دي كده طيب كل ما اضيف الى الله فهو صفه لله طب غلط عم ايه ده في لا في ان اذا كان النضاف قائم بذاته فليس وصفر. زي باين الله لكن اذا كان قال بذاته زي وجه الله مش اضافه عامه و لا لا هو كله تشبيه. هو إضافة لله عزيزة كلها تشبيه. يعني بقول خلق الله. بالخلق هنا صفا؟ لكن في ضافة عامة وخصفة. في ضافة عامة لو في خلق الله. عباد الله. بس كلها رفا تقول <تيدع bene> لكن لما تقول عباد الله, الله <الحكوم> دي تشبيه. <ht> لكن المسألة المساله هنا حصلت ايه مساله الحال الصفه قائمه قائمه بذاتها ام لا كانت قائمه بذاتها تبقى إيه؟ تبقى ليست صفه وان كان ليست قائمه بذاتها تبقى ايه المعاصي والذنوب تطع في الايمان وبيقيت. الإيمان الايمان التام يستلزم مطلق الامن في الدنيا والاخره لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حتى عندهم هل كده؟ الصحي بقى الإيمان التاني السلزم من أمن المطبق التاني 요즘... oh يجوز المسلم أن يرقي نفسه هو سؤالك المفروض لا يجوز المسلم أن يرقي نفسه فتراص بأن تقول السيزي العليات اللي كان مفروض الإجابة غرط يجوز أن يرطي نفسه وأن يرطي غيره وأن يقبل أفضلهم الغير من الغير الطريق فالأخوة شاذ الله الاله هو الخالق المحبوب الخالق المعبوب هو الخالق المحبوب المعبوب وعيوانا نحبه ربنا وغيره وغيره وغيره ننفع الأصل اله اللي هو المحبوب انت يا خطا فلاقي... <صيب> لا المعبود لازم معبود صح لا معبود المعبود اللي قال اللي من هذا هو وال <تصفيق> وبعض يجب ان ذلك قالوا ان انت هناك هو من انت تحب الذي يجب ان يكون هناك اجر من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك اجر من هذا المكان ان انسان مثلا وانا اظن يجب ان يكون عمل كده وان واحد قال لك صح لأن الحب فيه الطاعة من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك اجر يجب من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك اجر لان هذه الكلمة موجودة عندما درستناها أن هذا كان خطأ أنه يفتح بابة إيه؟ اللي اللي مش حاجة بقى سنعبادة هو أم عادة تحب ربنا وخلص ودعوة للآية بين من الناس من ينتخذوا منه أنها أجداداً يحبونهم وحب الله وعندنا وحب ساعة ساعتها من السرير تحب الله يعني ما ربنا وميحبه معاه غيره وفي تخصير تاني ما غيره أكثر منه طيب حتما نور يا طريق نور سري برعيم الدين دعوه الله دعوه الله ممكن اقصد الدعوه القصيره ماشي الدعوه القصيره فالقصيره دوت اوفاها فالصحه الدعوه والاظهار الدعوه الى هي تصديق بالدين واتباع لمنه اصل الدعوه والدعوه من صح الايجاب كان الهندع والأصحة. الدعاء. هو العبادة. هو الدعاء. هو يفتح. هو العبادة. نخل العودة ضعيف. حديث ضعيف. والأصحة منه هو الأكمل هو العبادة. هو الأصحة. وهو في ما ان الدعاء أصلاً عبادة. ونحن لا أساعدها. لما, لما قلنا شمعنا الدعاء بالذات اللي الآن في الدعاء هو العبادة. لما قلنا ايه لان عقله دعاء ايه التذلل والحب ان عمرك ما تدعو حد انك تكون بتحبه ولا تاخده الا ولا تطلب الا بذل والحب والذل هو ايه ركن العبادة, العباده يبقى الدعاء هو العباده كلمه الاخلاص تنفي كل كل شر في اي نوع من انواع العباده حتى عملها حاجه الشرك اشراق هتمشي اشراق تمشي لا انت لازم بس المعنى يكون المعنى ده مكتوب كلمه الغاص تنفي كل شير او اشراك في اي نوع من انواع الودع لكن واحد مثلا تمشي في كل دعاء في اي نوع من انواع الودع الدعاء بيه الله كل في اي نوع من انواع دي جابوا لك مزك صح ممكن تمشي بس مش اجيب لك مزك من نعال التوحيد البراءة البراءة من كل ما نعبد من دون الله مكرها بس الطبق ممكن واحد ماشي. هو الكفر معنا صحيح لكن الكفر مين كل فضل الكفر مين يعني الكفر بكل مش من كل البراءة من كل ما نعبد من الله كل ما تعلق بالدين الله فقط ها ممكن ممكن واحد يقول هو كده بس الاصل احنا عايزين نفهم كل ما يتعلق بالدين فقط اشرح وبس هو اشتغل في حاجه بس هو يعني لو واحد كده كل ما بتعلق لغير الله فقال اتتفع قلبه لغير الله هي بالظبط عنا زي ايه كأننا قوم تجلسونا حولنا ما تقوم تجلسونا حولهم ما انت وقبلت يعني هو لف لف وبال نفس النعم فهي انت كده لا بدون شديد ما هو تعالق لغير الله يعني اتتفع قلبه لغير الله يعني عاد عادي تشوف حكم ايه مخطأ الشيء من حسن لتوحيد المسلم اخذوه بالاسباب. في مو قصومه معتبره شرعه المشروع في حاجة تاني حاجة هنا مع العلم يعني هو هذا فرض حسن لكن هو المقصود هنا بالاسباب اللي ان انت يا جماعه تسلموا في غير مشروعه لان انت ممكن الثاني باسباب غير مشروعه فيكون هناك وقع في شيء من المحظور فالصحه طرق اسباب المشروعه او المعتبره شرعا او الشرعيه لم يجعل الله الشفاء في حرقه في محرم ام يا ما اقول لك خاشر العين في حد كده حاجه كده تمام يا جميل وعليكم السلام تمام من تعها الله كفاه كفاه حد كده حاجه ثانيه انت جاب نظره هي كفاه ونصرها والواء كل ده صحيح كل ده صحيح وده يا جماعه بياكد مسألة اللي احنا احنا يمينها هي مكتوب نتعلق بالله كفاء لكن لو واحد ألو نصرره أياده كل ما عنده ان شاء الله المهم اللي هو وكلي إلي الله عزنا ده المقصود التبرق هو حضر اهتمام؟ مرقه بالنسبه الخير عمل القلب هو المقصود الاعظم ها المقصود الاعظم انا الاعظم الاساس الاعظم الروف من الاعظم كل ده يمشي. ده دي من اعظم في من اعظم من احد ايه عمل وهم برضو هو اجابه دي اجابه واحد مش مذاكره واحد جابها كده صح يبقى عامل قلب هو المقصود الاعظم الذبح دفع العين ها؟ حد ها؟ يا سلام. حرام. شرك حد كده حرام ايه حرام حرام اصلا حرام يا حرام حرام اصلا حرام اصلا حرام لا حرام ليه بقى مردش جهانا صحي كانت ذاكي دقى اوه أزاف... أزاف... عد شك؟ الذاكي دفعت العين شكي ارسل الله وقصه من هجم أول حاجة الدعوة للتصنيف. تاني حاجة وقصد الوجه. حق العبادة على عن الله عنه معنين يا شكرا أولا أرسلنا جاء الله تبشير مصفى عدم يا صاحبي احنا بنختل اللي هي اللي خاص في كل قمه من اصناف و وظيفه اساسيا كل نبي انه بشر انه دي حاجه واحده وعندك الترشيد والتنزيه تمام انت في حاجه واحده يعني حاجتين مختلفين اول حاجه الدعوه الى التوفيق دي حاجه خالص في حق العدل حق العباده على الله ما <تصفيق> بعد بعد الله يفتح عليك الله يفتح أو أو أو <تصفيق> ما اوجب الله على نفسه فهو تحقق لانه ايه لانه شبه على نفسه فطلب منه ايه وتكفل وكتب يعمل حق العباد على الله? لأ. لأ. لأ. ده ده عليكم. او ده بيانه. بيان حق العباد على الله اللي ندخلها مجمع. لكن ايه إن حق العباد? ما اصبح العباد لون حق عند ربنا? لأ. هو حق من حيث وانا هم متحقق لان الله اوزار هو عيسر. مش تعرفي؟ من دواعي التحريم كبرك سب الضراي على طيب فسريعة بس النتيجة هو صحة الحديث لا يقبل فيها ولا يقبل فيها ولاستدوس بسبب فعل صار صارين في دي شيء محرض لكلف العرويات الاخي هي ولا نفي لان هي لو كانت هل لنا هي بترط عليها عدد من فيها عليها طبعا, انت عجيزت. انت عجيزت. طبعا ان فيها عليها عدم العقاب النفي... النادر اصلا وبتيلي اصلا مفيش نادر وده رايي ده بنراجع ان عليه ايه الكفار اما لن هي يبقى عليك عقاب انت فعلت امرا خطيئا نجلال نفية تبين في اصلاً مفيش حاسمها نذر في معصياته ذاته. مفيش اصلاً نذر. هذا النذر غير من عقد. لا نذرة في معصيات الله. يعني لا نذرة من عقد في معصيات الله. بالتالي هو اصفر معروش حاجة. لكن رايح اني عليه ايه? عليه كفار. زيادة قبر النبي. او اي احد من الاولياء مفرجة جوائز ذات الخبر. لجماعة المخادي خطيرة جيدة. قد يكون من اللبسة عند بعض الناس. اولا بالنسبة لزيارة قبر النبي قلنا تزور قبر النبي لكن لا تشبت الرحال قبر النبي. طبعا فرق كبير جدا بل اثنين. يعني انت رفكة مدينة صالصة المسلل النبوي ثم تأتي زيارة قبر النبي تبعا لزيارة وقدر زيارة البطيعة. لكن واحد خرج بنية شد الرحال لقبر النبي انا رايح ازور النبي او رايح ازور قبر النبي حرام. لا يجب. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المسجد النوم. مسجدي هذا لم يقل خبر النبوي طيب طب قبور الاولياء لا تجوز ليه لا عشان حديث بولد هديس ايه هو ما انت لما هروح قبر الاولياء هروح بقى ايه عاوز خبر النبي كده عشان اه اتفكر كده في الدنيا في الاخره واتذكر النوم. يعني هتضيق بيك الدنيا ورعت البالوي ما لما عارف القبول ان شاء الله هيك قلنا على كده لا شك ان الذي يفعل ذلك يعتقد شيئا ما؟ لكن يخفي يخضعون الله وهو ايه هو خاضعون وانا اصبحيت ان كنت تظهر لخضر المسلمين وبعدين انت النهارده لو رحت قبر الاولياء كما يفهمون وبرده هتعرف في الفتره الاخيره انت هتلاقي النحاس وال وبضاعه زخارف و هو الى مكان يشرك فيه بالله في وتكسر ثوابه وال... وتكفل ثواب ثواب المشاركين كل همنا دي لا جوارديو عبد ما جينا ما خلصنا اينه كانت كفارت النار اللي كفارت اليمين للترتيب طعام مساكين على الترتيب ان شاء الله الاسئله هناخدها في نراجع النهارده عشان قلنا بس طيب اخونا فاضل الذي وجه نصيحه الي نصيحه مقبوله وذاتها ظاهره واحسن الظن الرحيم فاني ربنا انت ذاك طيب ناخد بسرعه الاسئله ولا لا ها طب ماشي شاء الله يعني نخلي الاسئله الباب 11 و10 و مع ال12 ان شاء الله ده